وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَنفِيهُنَّ عَنِ اللَّهِ شَطَطَا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ إِنْسٌ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 ان لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الىنا يجد له شهابا ورصدا واننا لا ندرى شر نريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لم الله في الارض ولن نعجزه هربا وان لم ما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف خسا ولا رهقا وان من المسلمون ومن القاصطون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 وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نَسْلُكْ لَهُ فَعَذَابًا خَذْلًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كاد ويكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني وجيرني من الله احد ولا نجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنما فإِنَّ لَهُنَّ رَجَهَن مَّخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ نَذَرِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ مِنكُمْ أَن يَسْتَعْجِلُوا آمَنَ اللَّهُ بِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ يا ماذا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى الرسول الا من ارتضى الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ بَلَغُوا رِسَالَتِي رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا